أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م هل أنبئكم ع ل ى من تنزل ا ل ش ي ا ط ي ن تنزل على ك ل أ ف ا ل أ ث ي م يلقون ا ل س م ع و أ ك ث ر ه م كاذبون و ا ل ش ع ر ا ء ي ت ب ع ه م ا ل غ ا و ر ح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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أ اي منقلب ينقلب